إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصكم ثم لم ينقصكم شيء وولم يضاهروا عليكم أحدا فاتموا إلي معهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سر خل أشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تبوأوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل إن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 امتابوا قام الصلاة واتوزكّت فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثروا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّ الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثوث إيمانهم وهم بإخراج رسول وهم بإخراج رسول وهم بدأوكم أول مرة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 ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبت ما تترك وَلَمَّا ما علم الله الذين جادوا منكم ولم يتخدوا ولم يتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين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 أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أباوكم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها حبا لكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَ ثُمَّ وَلَيْتُمُ دِبْرِينَ ثُمَّ زَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَهَا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 فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلته فسوف يغنىكم الله من ظلم شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذي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 ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنا يؤفكون اتخذوا أحبارا وعبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا بِحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ الله وَيَأْتِيَ اللَّهُ إِلَّا يَتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون لا يأكلون أموال النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب النريم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكرمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله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 عافِ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا ذِنْتَ لَهُمْ لِمَا ذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفْسِسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَوْ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِن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 لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُرْسَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ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 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة وبأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ان المنافقين لهم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنه الله ولهم عذاب مقيم ك مِنْ من قبركم كانوا وشد منكم قوة وأكثر أمواله وأولاده وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتو بخلاقكم كمستمتع الذين من قبركم بخلاقهم وَخَضُّمْكَ الَّذِي خَضُوا أُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَآئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِي مَنَبَوُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَمُو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 اغلب عليهم ومواهم جهنم وما بسير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقضوا الا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 فَلَمَّا تَوَمْ يَفْضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْطَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَوْنَهِ إلَى يَوْمِ الْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُبْطُوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ النَّارِيْمْ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 فيرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لم تخرجوا معي أبدا فقل لم تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 إنما يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتزهق فسهم وهم كافرون وإذا وزلت سورة النامٍ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين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 وَسَارَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَارِبِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَأَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ لَكُمْ إذًا قَلْبَتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاؤُهُ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 والسابقون الأولون من المعاجرين والأنصار والذين اتبعوه بحسن الرضي الله عنهم ورضوا عنه وعذلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارثا الله ورسوله من قب ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطعون موتي أيغي الكفار ولا ينالون من عدوه إنما إلى إلا كتب لهم إلا كتب له به عمل صالح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 وقفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَطِّقِينَ وَإِذَا مَا وَزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّ قُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ مَنَى فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ مِنْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأما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 عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم وبال مؤمنين رءوف الرحيم فإن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله كَقُلْ حَسْبِيَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ